الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إن أمهاتهم إِ اللائِي وَلَذنَهُم وَإَِّهُم ل يَقُونَمُم كَرَم مِنَ الْ القَوول وَزور وَإَِّ اللهَّهَ لَعَفُون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 اللهم بك كل شيء علي ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبكس المصير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 لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَمُرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاكُمْ صَدَقَهْ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن مُبَيْنٌ بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاكُمْ صَدَقَات فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَثَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ